أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أَرْسَلْنَا من نبيء في الأولين وما يأتيهم من نبيء إِلَّا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا آهُوا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أَوَلَوْ جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون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 فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا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 فلما آسفون انتقمنا منهم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إِذَا قومك منه يصدون وقالوا أهالهتنا خير أَمْهُ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 وَإِنَّهُ لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إِنَّهُ لكم عدو مبين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 فاختلف الْأَحْزَابُ من بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظلموا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ ينظرون إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين